تُرْجِمَ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بَتَرْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْ فَالِكَ أَدْنَى أَنْتَ قُرَّاعُ عُيُونُنَا وَلَا يَحْزَنُنَا وَيَغْضَىٰ نَبِيٌّ مَّا أَتَيْتَ بِهِ كُلُّهُ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبد بإذن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ركيبا يا رب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 ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيا تحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموا نفعا فاسالوا من ورى ذٰلِكُمُ أطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أزْوَاجَهُ وَاجَهُو مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا